بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأشكر الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء وهذه الدورات المباركة ثم أتقدم بالشكر الجزيل لإخوتي في مكتب الدعوة في هذا البلد ثم أتقدم كذلك بمزيد من الشكر لأخي الأكبر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت الذي يبذل جهدا طيبا مباركا وينسبه لغيره ولو وقفتم على بعض ما يبذل في سبيل إقناع من يأتون لربما ازددتم إقبالا على إقبال وكذلك هذه الخطة المباركة التي وضعت لمثل هذه الدورة وهذه الخطة مما يبعث على مزيد من الجد والاهتمام لأن الإنسان لا يشعر بها إلا بعد أن ينتهي من مثل هذه الدورات كما تفضل حفظه الله لأن العمل إذا سار وفق خطة مرسومة فإنه يؤتي وكله ضعفين بإذن الله ولا أريد نطيل أو أذكركم وإنما قد كفانا المعونة فإن حضور مثل هذه الدورات فيها من الأجر العظيم والثواب الجزيل إذا صحت النيه فالخطوات مكتوبه باذن الله والجلوس والاستفاده والجهد الذي يبذل واعمال الذهن كل هذه الأمور في ميزان الحسنات كيف وقد قال معاذ رضي الله عنه وارضاه لابي موسى رضي الله عنه إني لا احتسب في نومتي كما احتسب في قومتي فكيف بطلب العلم اذا صحت النيه أيها الأحبة هذه الدورة تبتدئ بالنحو وبهذا الكتاب السلس الطيب المنقاد ويا أيها الإخوة إنما أتت النفرة من النحو لأمور كثيرة لا أريد أن نستطرد في ذكرها وإنما بعضها أتى من قبيل ما يثار من صعوبة النحو وإلا فهو سهل ميسور ربما تكون بدايته صعبة ولكن إذا دخلت في بعض أبوابه سرت على طريق امام مستقيم يسير ولو أردت أن أمثل بمثال لاتيت على أكثر أبواب النحو أو على كثير منها لو قلت على سبيل المثال رأيت زيدا الكريمة فقط هذا المثال لما ردت على كثير من الابواب على باب الفعل وعلى باب الفاعل وعلى اعراب الفعل وعلى بنائه وعلى المفعول به وعلى النعت والنعت يدخل في ابواب التوابع واعراب الفعل يدخل في اعراب المضارع جزما ونصبا ورفعا وعلى الابواب الاخرى كالأمر والماضي وأنهم يبنيان إلى غير ذلك من الأمور فإذا أردت أن تعرب على سبيل المثال جاء زيد الكريم من الجاعي زيد جاء فعل ماضي هو الحدث وزيد هو الفاعل والكريم صفة له وهكذا فهو يسير بحمد الله أما تفصيلاته فإذا دخل الإنسان فيها ربما يتيسر له لكن الأصل أن يعرف وخذ رؤوس المسائل ورؤوس الأبواب لعل في بداية هذه المقدمة أخذ تعريفات يسيره مقدمات في هذا العلم ثم عن هذا المؤلف ثم ندلف إلى أبواب الكتاب النحو هذه الكلمة تطلق في اللغة على عدة معان. تطلق على الجهة وتطلق على الشبه وتطلق على المثل وفي اصطلاح النحاة تطلق على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية أو ما نزل منزلتها وذلك في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك موضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة هذا هو موضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة أحوالها المذكورة من الإعراب والبناء والثمرة صيانة اللسان العربي عن الخطا في الكلام وفهم نصوص الوحيين فهما صحيحه والوقوف على سنن العرب في كلامها الى غير ذلك من الثمرات التي منها التذوق والمتعه والفائده استمداده من كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ومن كلام العرب نسبته هو من علوم العربية بل هو رأسها وواسطة عقدها فعلوم العربية كثيرة تصل إلى 12 علما وربما تزيد حسب التشقيق في هذه العلوم وقد جمع بعضهم بقوله صرف بيان معاني النحو قافية شعر عروض اشتقاق الخط انشاء محاضرات وثاني عشرها لغة تلك العلوم, تلك العلوم لها الآداب أسماء واضعه اشتهر أن واضعه أبو الأسود الدؤلي بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقيل غير ذلك حكم تعلمه فرض كفاية وربما تعين على واحد فصار فرض عين في حقه وقد أشار الشيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه كاقتضاء الصراط المستقيم ومجموع الفتاوى إلى شيء من ذلك، فيقول على سبيل المثال في مجموع الفتاوى ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مامورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسنة المائلة عنه. فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها فلو ترك الناس على لحنهم لكان نقصا وعيبا ويقول في الاقتضاء إن نفس اللغة من الدين ومعرفتها واجب فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقد أشار إلى هذا المعنى غيره من العلماء كابن فارس والشاطبي وغيرهما رضي الله عنهما وكان السلف يحرسون على هذا العلم وكان الأعاجم إذا أرادوا أن يتمرأوا يعني أن يكون الواحد منهم ذا مروءه تعلم النحو لأنه كما قال عمر رضي الله عنه تعلم النحو فإنه يزيد في المروعة. هذه نبذة يسيرة عن هذا العلم أما هذا الكتاب فاسمه قطر الندى وبل الصدى وكأن هذا العنوان يشير إلى أنه مؤلف مقصود به الاختصار ومؤلفه هو الإمام أبو محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف ابن أحمد بن عبد الله ابن هشام الأنصاري المصري المولود سنة ثمان وسبعمائة للهجرة النبوية الشريفة والمتوفى سنة إحدى وستين وكان محل ثناء العلماء ولم يجئ بعده تقريبا مثله في النحو وله المؤلفات الكثيرة واليد الطولة في النحو واللغة ولا أدل على ذلك من أن كتبه تقرر وتدرس منذ أن توفي أو بالربما في حياته إلى يومنا هذا وكثير من الجامعات والدروس في المساجد تحفل بكتبه المباركة وقد أثنى عليه غير واحد من العلماء حتى إن ابن خلدون رحمه الله يقول وما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه وكتابه هذا من خيرة الكتب وهو من خير ما يبتدع به ثم ينتقل إلى شرح المؤلف عليه ثم ينتقل بعد ذلك إلى كتابه أوضح المسالك ومن أراد المزيد فلينتقل أيضا إلى كتابه مغني اللبيب وهذا الكتاب اشتمل على أصول النحو وغرره ودرره وهو سهل ميسور بحمد الله فمن ألم به فهم هذا العلم وفتحت له أبوابه ولم يشأ مؤلفه رحمه الله أن يحشوه بكثرة المسائل والتفريعات والتعريفات والشواهد، بل حاول جهده أن يقتصر على ما لا بد منه في هذا الباب، ولهذا سترونه يجنح احيانا إلى ترك التعريف ويقتصر على المثال أو العلامات، لأن الاتضاح المقصود المراد قد يكون بالعلامات. وبالأمثلة أكثر مما يكون بالحدود والتعريفات وبما أن مدة الدورة قصيرة فلن يتوسع كثيراً في الشرح وإنما سيكون مقتصراً على تحليل عبارة المؤلف وفهم المقصود منها مع الأمثلة والشواهد بعيداً عن الاستطرادات إن شاء الله تعالى لأن الإنسان قد يقول أن نستطرد وربما لا يفي بهذا الشرط ولعلنا نبدأ به فقرة فقرة ويكون الشرح كلمة كلمة وبما أن أبواب النحو ومسائله يخدم بعضها بعضا فلعلنا إذا سرنا ربما لا يتوسع في الشرح بل لعلنا نجتزئ أكثر فأكثر لا تفضل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى الكلمة الكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف الكلمة قول مفرد هنا بدأ بتعريف الكلمة لماذا لأنها موضوع هذا العلم ولأن الكلمة جزء, جزء الكلام والجزء كما يقول مقدم على الكل والكلمة في اللغة تطلق على الجمل المفيدة في اللغة كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها إشارة إلى أي شيء إلى قوله عز وجل رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت وهذه جملة مفيدة إذن الكلمة في اللغة تطلق على الجمل المفيدة كما يقول بن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم وفي الاصطلاح كما عرفها تطلق على القول المفرد وهذا تعريف قصير جامع مانع والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى هذا القول اللفظ الدال على معنى مفردا كرجل وفرس أو مركبا جاء زيد مركب مفيدا كما مضى إذا قلنا جاء زيد أو زيد قائم هذا مركب ومفيد أو غير مفيد كله داخل بالقول مثل ماذا باصطلاح النحاة إذا قلت إن جاء زيد وعمر ثم توقفت الكلام ليس مفيدا هذا لكنه يراد يسمى قولا متى يكون مفيدا إذا قلت إن جاء زيد مثلا جاء عمر أفاد الكلام لأن الأداة استكملت معموليها وإذا هذا هو معنى القول هو اللفظ الدال على معنى أفاد أم لم يفيد مركبا أو غير مركب هنا يقول القول هو المراء اللفظ الدال طيب ما المراد باللفظ اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء دل على معنى هذا الصوت مثل يمثل النحات يقول زيد اسم زيد دل على مسمى او لم يدل يمثلون بمقلوب زيت يقولون ديز هذا لفظ لكن ليس له معنى مقلوب زيت نعم اذا هذا معنى قول الكلمه قول مفرد طيب ما معنى قول مفرد المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه مثل زيد زيد تتكون من ثلاثة حروف ثلاثة أجزاء وهي الزاي والياء والدال إذا أفردت كل واحد منها ليس له معنى إذا قلت زاي أو ياء أو دال ليس لها معنى اذا المفرد هو ما لا يدل جزء على جزء معنى ويخرج بذلك المركب مثل غلام زيد غلام يدل على معنى وزيد يدل على معنى إذن هذا معنى قوله الكلمة قول مفرد نعم وهي اسم وفعل وحرف وهي يعود الضمير على الكلمة الكلمة اسم وفعل وحرف لما ذكر حد الكلمة بين أنها جنس تحته ثلاثة أنواع الاسم والفعل والحرف والدليل على انحصار أنواعها الثلاثة الاستقراء والتتبع لكلام العرب فإن علماء النحو تتبعوا كلام العرب ووجدوه لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة ولو كان هناك نوع رابع لذكره إذن الكلمة تكون إما اسما أو فعلا أو حرفا هذا هو كلام العرب إذا قلت مثلا مررت بزيد مررت فعل وفاعل وإذا مر فعل والباء حرف وزيد اسم وهكذا نعم فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل وبالتنوين كرجل وبالحديث عنه كثاء ضربته طيب الاسم يعرفه النحاة هنا لم يعرفه إنما أتى بالمثال الاسم يقولون هو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان مثل زيد وعلي وأحمد دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان يقول أما الاسم هنا عرفه بأي شيء بالعلامات لأن المعرفة بالعلامات أكثر من الاتضاح بالتعريف هذه مسألة إذا قلت مثلا أن نكره المعرفة قلت لكم أن نكره رجل والمعرفة الرجل اتضحت أكثر كما سيأتينا اذا هنا عرفه بأي شيء عرفه بعلاماته قال أما الاسم فيعرف بال كالرجل وبالتنوين كرجل وبالحديث عنه كتائي ضربت لما بين انحصار أنواع الكلمة الثلاثة الاسم والفعل والحرف شرع في بيان ما يتميز به كل واحد منها فذكر الاسم ثلاث علامات الاسم له أكثر من ثلاث علامات لكن هنا ذكر ثلاث علامات إرادة الاختصار وعيضا لمعنى آخر أراده رحمه الله لأن النحات عندهم دقة شديدة هنا قال فيعرف بال الرجل نمثل بالرجل لماذا أتى بهذه العلامة مع أن للاسم علامات أخرى قال بأل كالرجل وبالتنوين وبالحديث عنه لماذا من يعرف السبب قال بأل كالرجل لماذا اختار هذه الثلاث مع أن هناك علامات للاسم يعني يتميز الاسم عن الفعل والحرف بعلامات بأل لأن الحرف لا تدخله أل مثل من مثل الحروف مثل من هل تقول أل من أو أل إلى لا ما تدخله أل والفعل كذلك ما تقول مثلا أل يلعب أل يذاكر أل يصلي لا إذاً يتميز الاسم بأل وهنا اختار هذه العلامه من اوله من علامات الاسم في اوله الرجل شوف كالفرس والغلام ثم ذكر علامه ثانيه في اخره قال والتنوين كرجل العلامة وين في اخره لاحظتم هذا سبب الاختيار ثم ذكر علامه ثالثه مثل ماذا قلنا التنوين نعيد مثل مرتبي زيد ما الذي دل على انه اسم كونه منون منونا نعم ومثل حينئذ ومثل مررت برجل ما الذي دل على اسميته كونه منونا طيب جاء الرجل ما الذي دل على كونه اسما بخل الألف واللام ثم قال وبالحديث عنه ما معنى هذه الكلمة وبالحديث عنه هذه علامة معنوية الأول عوامل علامات لفظية مثل مرتب زيد واضح لفظية تنوين وجاء الرجل لفظية منفوضة هنا قال وبالحديث عنه ثم قال كتا ضربت إذن هذه علامة معنوية وهي الحديث عنه وهو ما يسمى بالإسناد إليه بمعنى ما تحصل به الفائدة وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للإسم وبها استدل على اسمية التأ التاء هنا يدل على أن اسمية لماذا لأن المتكلم تحدث عنها تو أسند الضرب إليها طيب هناك علامات أخرى لكن اقتصر على هذه كما يقول بمالك بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل يعني من علامات الاسم كثيرة منها الجر الفعل لا يجر ومثل التصغير هذا من علامات الاسم طيب إذا يقول فأما اسم فيعرف بالأل كرجل وبالتنوين كرجل وبالحديث عنه كتاء ضربت طيب نعم تفضل وهو ضربان الأول معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخرة عليه كزيد طيب نقف عند المعرب يقول وهو ضربان كما يقول بن مالك والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني إذن وهو ضربان معرب نقف عند المعرب ثم ننتقل إلى المبني قال وهو, وهو ضربان معرب وهو ثم عرف المعرف قال وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل اللفظية الداخلة عليه ما يتغير الآخر أو ما نزل منزلة الآخر ولو قيل لو تغير أحوال الآخر لأن الآخر لا يتغير الحرف مثل مرت بزيد زيد الحرف لا يتغير لا يأتي حرف بدلا من إنما تتغير أحواله رفعا ونصبا وجرا طيب لما فرغ من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته عقب ببيان انقسامه باعتبار إلى معرب ومبني وقدم المعرب لماذا؟ لأنه الأصل وأخر المبني لأنه الفرع ثم ذكر قالك وهو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل هذا سهل العرب سهل مثل لو تعطوننا مثالاً من الأسماء، ثم ننظر كيف تغيرت عوامله، مثل ماذا؟ مثل المسجد. طيب نريد أمثلة تبين لنا كيف تغير اعرابه. هو معرب ولا مبني المسجد؟ المسجد معرب ولا مبني؟ معرب. معرب. طيب. من ما نعطينا أمثلة؟ آه. مثلاً دخول المسجد. دخل المسجد شرب المسجد هنا فعل. نايف نافعل وش يكون اعرابه مرفوع ولا منصوب ولا مجرور مرفوع دخل المسجد لاحظوا. طيب اذا مو اعرب لانه يتغير حسب العوامل الداخلة عليه طيب مثال اخر دخلت المسجد دخلت المسجد ها تغيرت من الرفع الى النصب حركة الاولى ضمه الثانيه فتح طيب نعم ذهبت الى المسجد اذا المسجد معرب ولا مبني معرب. معرب لماذا لانه يتغير بحسب العوامل الداخلة عليه احواله اخره تتغير بحسب العوامل الداخلة عليه وهكذا قس على ذلك مرت بعلي جاء علي رايت عليا معرب ولا مبني معرب, معرب. إذن هذا هو الإعراب وسأتينا التفصيل ما معنى الإعراب التقديري والإعراب الظاهر والإعراب المقدر إلى غير ذلك سيأتي المهم هذا هو المعرب هو ما يتغير بحسب العوامل الداخلة عليه طيب نعم الثاني ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر ومبني هنا لما ذكر المعرب ثن بالمبني ولم يعرف إنما أتى بأمثلة لأنه يريد الاختصار ويريد التبيان بالأمثلة ما المبني يكون بخلافه المعرب يتغير ولا يلزم حالة واحدة أما المبني فهو الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره أو أحوال آخره بسبب ما يدخل عليه يعني لاحظوا آخر زيد وهو الحرف الدال يتغير اذا قلت جاء زيد مررت بزيد رأيت زيدا أما المبني فإن آخره أو ما نزل منزلة الآخر لا يتغير إنما يلزم حالة واحدة والاعراب يقدر عليه ثم ذكر أمثلا قال ومبنيه بخلافه لأن ذكر أن المعرب يتغير اذا المبني إذا كان بخلاف الشكون لا يكون لازما حالة واحدة إما الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون ثم ذكر أمثلة بها إلى معاني الأمثلة ليست اعتباطا هنا نعم قالوا هو كهؤل... كهؤلاء في لزوم الكسر نعم أكمل هذه وكذلك حذامي وأمس في لغة الحجازيين وكأحد عشر واخواته في لزوم الفتح وكقبل وبعد واخواتهما في لزوم الضم ما. كقبل وبعد وبعد واخواتهما واخواتهما, وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونويا معناه وكم, وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء إذن هنا بعد أن بين المبني قسم المبني إلى أربع تقسَم من خلال الأمثلة مبني على الكسر ومبني على الفتح ومبني على الضم ومبني على السكون من خلال الأمثلة إذن وش نبدأ بأي شيء هنا ها شو يقول قال كهؤلاء إذن نبدأ بأي شيء بالكسر البناء على الكسر انتهينا من الأعراب الأعراب انتهينا منه البناء يكون على أربعة أضرب إما على الكسر أو على الفتح أو على الضم أو على السكون ثم هنا قالوا هو أصل البناء لما انتهى بالسكون حتى لا يبين لكن لما أخرها أنه يريد أنه, لي أنه فرع ختم به لأن حيانا قد يختم بالأصل حتى يفرع فيه مثل إذا تكلم عن أن غيرها يؤخرها لأن الكلام فيها يطول طيب قال وهو أصل البناء نبدأ الآن بالبناء على الكسر إذن أعيد مرة أخرى البناء يكون على أي شيء على كم على أربعة أطرفة الآن نبدأ بأي شيء بالكسر ثم قسم هذا الكسر بدا بالكسر وقسمه إلى قسمين من خلال الأمثلة قال كهؤلاء في لزم الكسر وكذلك حذامي وامسي في لغة الحجازيين إذن هو يشير إلى أنه على قسمين قسم متفق عليه متفق عليه في وجوب البناء على الكسر ما في خلاف بين العرب مثل هؤلاء فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال طيب نأخذ مثالا رأيت هؤلاء الرجال من يحرك هذه الكلمة الرجال ها رأيت هؤلاء أول من يعربها عربها نعم لا لأنه رجال فقط لا بدل طيب مررت بهؤلاء الرجال مش تكون رجال أيضا بدل لا نريد عربة فقط طيب جاء هؤلاء الرجال ها من حرك؟ الرجال اذا شرفها وش تكون في كل الأحوال؟ بدل طيب جاء هؤلاء شو كون شو كو عرب هؤلاء؟ فاعل ها نقول ها مبني على إيش؟ كسر, على كسر في محل؟ رفع فاعل طيب ألم يدخل عليه فعل؟ جاء إذا قلت مثلا زيد تقول جاء زيد لماذا لم يؤثر فيه تقول جاء هؤلاء الرجال أثر في البدل ولم يؤثر في المبدل منه اللي هو الفاعل لماذا لأن الاسم مبني والمبني يلزم حالة واحدة انظر في حالة الرفع جاء هؤلاء الرجال طيب حالة النصب رأيت هؤلاء الرجال حالة الجر مررت بهؤلاء الرجالي, الرجالي. إذا هو مبني على الكسر لم يتأثر بالعوامل الداخلة عليه لأنه مبني والمبني يلزم صورة واحدة واضح؟ طيب. وهذا عند جميع العرب متفقون على أن هؤلاء وغيرها من الأمثلة لكن اقتصر على هذا أنها تبنى على الكسر طيب ثم ذكر القسم الثاني لأنه ذكر أمثلة قسم مختلف فيه ماذا مثل بقولها حذامي, حذامي وأمسي حذامي مثلا وقطامي ونحوها من الإعلام المؤنثة التي تأتي على وزن فعالي وأمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك هنا الحديث عن هذا طيب حذامي ذكر فيها خلافا يسيرا أهل الحجاز يبنونها على الكسر مطلقا إذا لماذا مثله هؤلاء. مثل هؤلاء طيب من يمثل بالبناء على الكسر مطلقا بحذامي ها؟ من يمثل حذامي همثل ها معناها حذامي اسم امراه نعم طيب صلت حذامي اعرف طيب نعم ما نريد مبني بس عجر سئتي نش صلتها ان نسيتينا بنا الماضي نعم اريح كنت قلت ثاني طيب حذامي ها ايه في محراب لماذا قلت لماذا لم تقل صلت حذام ما الست تقول صلت زينب طيب هذه ايش مبنية طيب مثال اخر بالنصب آه. إذا قالت حذامي. لا الأخ، خل... إذا قالت بالنصب بريد. بالنص. النصب. رأيتُ حذامي. طيب، وشو يكون عربي حذامي؟ مبني على أي شيء. الكسر في محل. نصب نص. لو كانت زينب تقول قل رأيتُ زينبة. كذا. ليش؟ لأن هذه الحركة حركة بناء وليست حركة غير. طيب، حالة الجر إيش تقول؟ مررتُ. مي الباء حرف جر وحذامي مبني عليه الكسر في محل جر, جر طيب إذن هذه لغة الحجاز يبنونها الكسر مطلقا تصبح مثل يصبح مثالها كمثال هؤلاء واستشهدوا بالشاهد فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطع طيب المنامي إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي أين الشاهد هنا شاهدان هدام. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت هدام. حذامي حيث جاءت فاعلا في الشطرين ومع ذلك بنيت على الكسر على لغة من حجازيين طيب وأما بنو تميم فقد افترقوا فرقتهم بعضهم يعرب ذلك كله يعني يعرب حذامي وقطامي يعربه إعراب الممنوع من الصرف يعربه ها أعطيكم القاعدة ثم تمثلون يعرب إعراب ممنوع من الصرف حذامي تعرب إعراب ممنوع من الصرف كيف ترفع بأي شيء الضمة وتنصب تجار الفتحة طيب مثل من قال لك تعطينا القاعدة هي الله مثلا نعم جاءت حذام. جاءت حذام وحسنت لثم راح طيب ها وب... وبالنص ايش تقولون رايت حذاما واحد يتكلم ها حذاما لماذا لم تقل حذاما لماذا منع من الصرف أحسنت العلم والتاني طيب ما هو بالجر واذا تقول مررت به بح... مررت به بح... بحذاما مثل ما تقول جاءت زينب مررت بزينبا رأيت زينبا ما تقول زينبا ولا زينب المصرف لا ينون ولا يجر إلا إذا دخلت عليه أل أو أضيف كما سيأتي إذن هذه بالنسبة لحذامي إذن أشتضح لنا يا إخوان أن البناء يكون على الكسر والبناء على الكسر على ضربين متفق عند العرب البناء مطلقه مثل هؤلاء وحذامي اختلفوا بعضهم يبنيها على الكسر مطلقا منهم الحجازيون وبنو تميم بعضهم يعربها اعراب الممنوع من الصرف وبعضهم ماذا يفعل ما بنو تميم بعضهم يبنيها على ايش على الكسر فتكون مثل إيش مثل هؤلاء طيب وأمس كذلك أمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يوم كهل الحجاز يبنونه على الكسر فيقولون مضى أمسي واعتكفت أمسي وما رأيته مذ أمسي مثل إيش مثل هؤلاء نعم في الأحوال الثلاثة كما استشهدوا بقول الشاعر اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفضل قضائه أمسي مضى ما عرابه؟ موقع من فاعل ومع ذلك قال أمسي فأمسي في البيت فاعل لمضى وهو مكسور مبني على الكسر في محل رفع طيب وبلو تميم افترقت فرقتين منهم من عربه بالضمه رفعا وبالفتحة نصبا وجرا فيقول مثلا مضى امس واعتكفت أمس وما رايته مذ امسي طيب هنا اعربه اعراب ايش الممنوع من الصرف طيب ما علته اللي يعرفها له جائزة ان شاء الله نسجل اسماهم لماذا منع من الصرف امس هذا قلنا العاميه طيب نعم لا السكن كنوس. الوسط، بالعكس الوسط إذا كان ممنوع من الصرف يصرف يجوز ان يصرف، ها. نعم العلمية والعدل العدل عن إيش؟ اللي يقول العدل بس قالوا ايش معنى العدل يعني؟ لا العدل عن الأمس لأن الأمس بالالف واللام بالالف واللام فلما ذكرها من دون الألف واللام صار معدولا عنها هذا العدل معروف مثل يقول لك عمر معدول عن عامر وهكذا طيب إذن حتى لا يتشعع بالحديث منهم من أعربه بالضم رفعا وبالفتحة مطلقا يعني يقولون بالفتحة مطلقا يعني بحالة الجر وبحالة النص تقول مضى أمس بالضم اعتكفت أمس وما رأيتهم نعم كمان يقول يستشهد النحات بقول الشاعر لقد رايت عجبا مذ امسى لاحظ مقل مذ امسى عجائزا مثل السعال خمسا ياكلن ما في رحلهن همسا لا ترك الله لهن ضرسا والعجائز ما ادري وين الضروس لها ولا لقينا الدهر الا تعسى طيب ومنهم من اعربه يعني هذا امس بالضمه رفعا وبنه على الكسر نصبا وجرا كلها ولا على واحد واحد نسلمها مرة واحدة ولا ها طيب إذن كثيرة فيها لو جبتها بدري طيب أمس منهم نعربه من بالضم رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا نأخذ هذه اعراب على هذه أمس إيش تقول إذا أردت أن تعربه بالضمه رفعا هذه واضحة إيش تقول مضى أمس انتهينا لكن ابنه على الكسر نصبا، إيش تقول؟ ما؟ اعتكفت على ها القاعدة، إيش تقول؟ اعتكفت؟ أمس. لا، أمسنتينه من مبني على الكسر، اعتكفت؟ أمس. أمسي، إيش تكون أمسي؟ مبني على إيش؟ على الكسر في محل نصب ظرف طيب، ما رأيته مذ أمسي على ها القاعدة هني؟ تكون حركة حركة بنا ولا حركة أعراب هنا؟ بناء حركة بناء سر مبني على إيش على الكسر في محل جر يعني اذا انتهينا من البناء على الكسر على كم ضرب ضربين على ضربين المبني أعيد الكلام المبني على كم قسم مبني على إيش الكسر الفتح الضم السكون طيب المبني على الكسر ها. على قسمين طيب هؤلاء متفق على بناءه على الكسر. طيب. والقسم الثاني مختلف في مثل حذامي ومثل أمسي. طيب. وثم ننتقل الآن ذكر مثال ثاني. شو المثال؟ إذا كر قال؟ واحد وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازي وكأحد عشر وأخواتي في لزوم الفتح. إذا ننتقل لأي شيء الآن. قسم الثاني. انتهى من البناء على الكسر. انت انتقل إلى المبني على الفتح ومثل له بأحد عشر. واخواته وتسمى الاعداد ايش المركبه طيب الأعداد مركبة من 11 الى 19 تعرب آه. ما طريقه اعرابها تبنى على فتح الجزئين الجزئين الا عددا واحدا منها وهو 12 ها فانه يعرب اعراب المثنى هذا الجزء الاول منه العشر يبنى طيب مطبق <تصفيق> تقول من يمثل في 11 إلى 19 من يمثل بمثال يأتي في هذا العدد مرفوعا أو, أو فاعلا ما مثل ماذا جاءني 11 رجلا طيب لو نعرف جاءني فعل ها. طيب قل يا, يا ايش طيب وأحد عشر كيف تعربها ما موقعهم العراب أحد عشر أو تقول جاء أحد عشر إني رأيت أحد عشر كوكبا هذه مثال آخر مررت بأحد عشر طيب جاء أحد من يعربها جاء فعل ماضي طيب وأحد عشر ها. مبني على إيش فتح في محل رفع طيب عشر ها الباء 11 اسم مبني على, مبني على فتح الجزئين في محل جر, جر طيب وش بقي رايت 11 كوكبا شرب 11 هنا ها اسم مبني على فتح الجزئين في محل نص طيب الحركه هنا فتحه هل هي حركه اعراب حركه بناء لان تركب العدد اذا تركب يو... فيبنى على فتح الجزئين واضح هذا يقول وأخواته شو المقصود بأخواته إلى 19 عشر إلا اثناعشر فإنه يعرب إعراب المثنى إذا 11 عشر و... أو الأعداد مركبة تبنى على فتح الجزئين إذا كم مر معنا الآن البناء على الفتح البناء على الكسر والبناء على الفتح طيب لما انتهى من البناء على الكسر والفتح انتقل البناء على الضم وهذه تحتاج انتباه قليلا قال وكأحد عشر واخواته في لزوم فتح وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه وكمن هنا نترك كمن لأن بناء السوق الآن في البناء على الضم ناخذ المثال قبل وبعد قبل وبعد لها أربعة حالات أن يكون مضافين أن يكون مضافين واش تقول مثل, مثل قوله تعالى كذبت قبلهم هذه بحالة إيش حالة النص فبأي حديث بعد الله وآياته كذلك النص طيب ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم في حالة إيش الجر من بعد ما أهلكنا القرون الأولى طيب إذا أضيفت إذا أضيفت فإنها تعرب ما تبنى هذه لها أربعة احوال قبل وبعد لها أربعة أحوال لأن المؤلف رحمه الله يريد أن يتحدث عن البناء على الضم قال وكقبل وبعد وأخواتهما مثل فوق وتحت الجهات الست في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه قبل وبعد لها أربعة احوال حالة واحدة هي معنا في هذا البحث والحالات الأخرى ليست داخل معنا في هذا البحث ما هي الحالات الأربع؟ أن يكون مضافين إذا كان مضافين قبل وبعد بعد أو الجهات الست فانهما ما يعربان ما يبنيان مثل قوله تعالى ألم يأتي من الذين من قبلهم من حرف جر وقبل اسم مجرور وعلى مجرها كسرة. الكسرة هنا حركة اعراب وليست حركة لانه لأنه ضيف الضمير هم واضح كذا وكذلك بعد اذا هذه الحالة إذا اضيف وذكر المضاف اليه إذا اضيف ذكر المضاف اليه وايش تكون الحركه حركه اعراب ولا بناء اعراب الحاله الثانيه ان يحذف يحذف المضاف اليه وينوى ثبوت لفظه ينوى لفظه طبعا اذا قيل لفظ المعنى من باب النوى داخل فيعربان الاعراب المذكور ايضا يعربان تكون حركة حركة عربة وليست منها كقول الشاعر ومن قبل على احد الروايات ومن قبل نادى كل, كل مولا قرابه فما عطفت مولا عليه العواطف ومن قبلي من حرف جر وقبلي اسم مجرور على متجر الكسرة لماذا أعرب ولم يبنى لأن المضاف إليه منوي لفظا وش الدليل أنه, أنه منوي لفظا الحركه بقيت التقدير ومن قبل ذلك لاحظتم طيب اذا بهالحاله قبل وش تكون اعراب لبنا اعراب طيب الحاله الثالثه ان يتقطع الاضافه لفظا ومعنى ما تنوى تقول من قبل ومن بعد أيضا حركه اعراب من حرف جر وقبل وبعد اسم مجرور ومنه قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميمي ويرى أكاد أغص بالماء الفراتي وين الشاهد قبلا منون لم ينوى الإضافة لا نفظا ولا معنى الحالات هذه حالة أعراب اللبناء حالة أعراب اللي داخل معنى هي الحالة الأخيرة التي ستأتي الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه فيبنيان حين على اي شيء على الضم لاحظ كقوله تعالى لله الامر من قبل ومن بعده لو قلت مثلا من قبل ومن بعد هنا هنا القطع حركه اعراب لو قلت من قبل ومن بعدي هنا حذفت المضاف ونويت لفظه ولا معناه من قبل ومن بعدي نويت ايش لفظه طيب اعرب ولا بناء عرب. طيب لو قلت مثلا من قبلهم ومن بعدهم عراب ولا بناء عرب. عرب. طيب لله الأمر من قبل ومن بعد بناء حذف المضاف إليه ونوي معناه لو نوي لفظه كمش تقول قبلي. من بعدي. لحظت لكن لما نوي المعنى قال من قبله طيب لو, قطع لو, لو أردنا القطع مثلا في مثل هذا المثال لقلنا من قبل لكن لما لم نقطع ولما لم يذكر المضاف ولما لم تحرك الحركة من جنس حركة العراب مثل من قبل علمنا أنه مبني ولهذا بناه على الضم لماذا؟ لانه أراد إيش؟ نوى اللفظ ولا نوى المعنى نوى المعنى معنى الإضافة إذن التقدير من قبل ذلك أو من بعد ذلك طيب إذن الخلاصة قبل وبعد بعد كم معنى من حاله واحدة اللي في البناء على الضم المنوي إيش معنى دون لفظ خلاصتها من يعددها لي باختصار من قبل ومن بعد نعم ان تضاف مثل من بعدهم مثلا طيب اثنين وين لفظه مثل من بعدي ينوى لفظه من بعدي طيب أو من قبلي نعم ثلاثة ان تقطع من قبل ومن بعد فساغ لي الشرب وكنت قبلا الرابعة أن يحذف المضافة وينوى معناه وحينئذ يبنى على شيء إذن دخل في البناء على الضم من قبل ومن بعد طيب والجهات الست تقول مثلا جاء زيد أول ها. أو تقول اولا على القطع أو الإضافة تقول أولهم أو نية لفظ المضاف أول واضح؟ قلت واضح بسال سؤال طيب مثلا تحت أو دون من يطبق عليها القاعده هذه يلا باختصار عشان ننتقل بعدها نعم لا, لا واحد ثاني دون مثلا او تحت او فوق نعم طبعا من تحت هذه ايش مذكور طيب جيد مع نيه معنا ولا لفظة من تحتي طيب أحسنت طيب. أحسنت. احسنت طيب أحسنت هذه جائزتك طيب تفضل طيب اذا انتهينا. هنا الفعل انتم تريدون نسير يعني. السكون. ها؟ السكون السكون ما انتهينا من السكون طيب بعد ما انتهى من مبني على الكسر والفتح والضم ذكر مبني على السكون السكون مثل له بمن بمن وكم من هنا الموصوله تقول مثلا من يمثل لمن جاءني من من قام طيب وش اعراب من قام هو الجائي جاءني من قام وش اعربه وش موقع من الاعراب موقعه من فاعل طيب رأيت من قام ما موقعه الاعراب مفعول به مررت بمن قام وش موقعه ها مجرور موقع الجر طيب تلاحظون النون من من تلاحظون فيها لازمت حالة واحدة لأن في البناء البناء يلزم حالة واحدة ونحن في أي موطن موطن السكون جاءني من قام النون ساكنه ورأيت من قام ساكنة مع أن العراب الموقع يتغير إذا وش نقول لو جاءني من قام ماذا تقول من اسم وصول مبني على السكون في محل رفع. رفع. طيب. رأيت من قام ها. اسم موصول. مبني على ايش في محل مصر. رأيت من قام في محل نصر طيب آه. مررت بمن قام مبني على السكون في محل جار طيب وهكذا كم طيب اذا انتهينا من هذه مثل اسماء الموصول مثل هذا اسم الاشاره مثل الذي كله مبني على الموصول على السكون. طيب. تبين. إلى وين الدرس يا أبطأ؟ إلى وين؟ إلى كامرة تبين عشان لعل أن ننتهي اليوم. نبين هي مروزة كتابك لا. طيب إذا نستمر نأخذ أما الفعل إذن انتهينا من الاسم نعم وأما الفعل فثلاثة أقسام الأول ماض ويعرف بتاء التأنيث ويعرف بتاء التأنيث أما الفعل الفعل يعرفه النحات بأنه ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة نعم الماضي والحاضر والمستقبل هذا هو الفعل ثم قال فثلاثة أقسى نعم الأول الماضي ويعرف بتاء التعنيث هل الماضي ولا ماضن ماضين ماضين ماضن ايه نعم ويعرف بتاء التعنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع ظاو الجماعة فيضم كضرب والضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت ومنه نعم وبئس وعسى وليس في الأصح طيب إذن بدأ بالماضي إذن الماضي وشكون ما تعرفه ومدل على معنى في نفسه واقترنا بالزمن الماضي طيب لما فرغ من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب مبني وبيان القسام المبني إلى مكسور ومفتوح ومضموم وساكن شرع الآن في ذكر الفعل فذكر أنه أقسام ثلاثة ماض ومضارع وامر الآن بدأ بالماضي قال علامته أن يقبل تاء التأنيث تاء التأنيث علامة الماضي ما هو؟ علامة الماضي قال أن يقبل تاء التأنيث مثلا قام أو قعد إذا أردت أن تلحق تاء التأنيث أشتقل؟ قامت وقعدت طيب وش حكم الماضي؟ حكمه الماضي هل هو يعرف ولا لا يبنى؟ يبني. ما الذي يعرف من الأفعال اصلا مضارع بس المضارع أما الأمر والماضي فإنهما يبنيان طيب قامت وقعدت حكمه في الأصل البناء على الفتح شوف قام قامت ثم ذكر علامات الماضي ذكر من علامات الماضي قال لك ويعرف بتاء التانيث الساكنة قامت ما الذي دلك على أن قامت هنا أن, أن قام فعل ماضي لأنه اتصلت به تاء التانيث الساكنة قال لك ويبنى على الفتح إذا اتصلت به التانيث الساكنة أو تجرد منها مثل قام وقامت يبنى على الفتح قال وقد يخرج إلى الضم متى إذا اتصلت به وأول جماعة مثل ماذا قال مو لأنها تناسب حركة واشتقوا الفعل الماضي مبني على الضم طيب وقام فعل ماضي مبني على أي شيء على الفتح إذن علامات الماضي ما هي قال يعرف بتاع التأنيث الساكنة مثل قامت وقعدت وبناؤه على الفتح شف يبنى الأصل على الفتح مثل ضربة وقامة وقعدة إلا مع واو الجماعة إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم مثل ضربوا وذاكروا وجدوا واجتهدوا طيب قال لك او الضمير المرفوع ها اذا اتصل به الضمير المرفوع فانه سكن مثل قمت قمتوا قمت قمنا شو اعرف الضمير هنا النون والتاء فاعل طيب اذا هذا ضمير مرفوع لو اعرب تقول قمت ايش قمت ها في الماضي مبنع السكون لماذا بني على السكون؟ اتصاله بضمير مرفوع طيب أم نا. نعم النساء النسوة مثلا أو الجمع حتى اذا إذا اتصل به ضمير مرفوع وشكون يبنى على أي شيء؟ على السكون طيب متى يبنى على الضم؟ ووالجماعة مع ووالجماعة طيب والاصل ان يبنى على اي شيء الفتح. على الفتح قال او الضمير مرفوع فيسكن كضربته ومنه من ايش من ايش الماضي من الماضي نعمه وبئس واسا وليس في الاصح وش يشير الى ان هذه فيها ايش خلاف فيها خلاف هل هي افعال او هل هي اسماء نعمه وبئس ذهب جماع منهم الفراء من الكوفيين إلى أنهما اسمان واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر لم يمر معنا قبل قليل أن من علامات الاسم دخول حرف الجر بعض النحاة كالفراء والكوفيين قالوا إن نعمة وبئس إنهما اسمان بدليل دخول حرف الجر عليهما كما استدلوا بقول بعض العرب لما بشر ببنت قال والله يا ما هي بنعم الولد طيب بقول الاخر يقول نعم السير على بئس العيب طيب اذا وش استدلوا على أنها هل انهما اسمان طيب وابن هشام رحم الله يرجح أنهما, إيش؟ انهما فعلان ثم يؤولون مثل ما استدل بالكوفيون يعني ما هي بنعم الولد قالوا التقدير ما هي بولد مقول فيه نعم الولد ما نريد تفصيل إنما نعمة وبئس بعض النحات ومنهم بنهشام وغيره يرجحون على أنهما إيش داخلان في الفعل الماضي بدليل إيش دخول التاء عليهم لأن من علامات الماضي دخول التاء عليه كما قال عليه الصلاه والسلام من توضع يوم الجمعة فبها ونعمة لا طيب إذن إذا دخلت عليه التأدل على أنهما إيش؟ فعلان وإذا دخل عليه حرف الجر القائلون بأنهما اسمان يشدل على أنهما اسمان يعني هذه مسألة يعني ساقها هكذا ولهذا قال بئس وعس وليس في الأصح أنهما داخلان في الماضي طيب والثاني, والثاني أمر الثاني أمر يعني فعل أمر لما انتهى من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان ما فيه انتقل الى فعل الامر اشقول في الامر ويعرف ويعرف بدلالته على الطلب يدلل مع... على الطلب تقول قم اجلس الى غير ذلك هذا يدل على الطلب نعم مع قبوله يا المخاطبه يا المخاطبه تقول قومي اجلسي اقري اكتبي هذا دليل على ايش على كونه امرا طيب وبناءه على السكون بناءه على السكون مثل يضرب قم أجلس والأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه مثل يضرب يجزم مضارع بأي شيء شوف لم يضرب يجزم بأي شيء بالسكون إذا الأمر يبنى على السكون لم يضرب بني على حذف النون إذا الأمر يبنى على حذف النون يضرب وهكذا أخشى لأنك تقول في ال في المضارع لم يخشى تقول في تبني في الأمر على حذف حرف العلة ارمي لأنك تقول في المضارع لم يرمي أغزو لأنك تقول في المضارع لم يغزو وهكذا إذا أمر ويعرف بدلالته على الطلب ينيدل على الطلب طيب مع قبوله يا المخاطبه وبناؤه على السكون هذا في الاصل انه على السكون نعم الا إلا المعتل فعلى حذف على حذف اخره كأخر وأخش. و... كغزو, كغزو. اصله اغزو ها طيب كغزو نعم مبنى على حذف حرف العله وش نوع حرف العله هنا الواو وخشا نوع حرف العله ايش ألف. الألف الالف ورمي نوع حرف العله الياء إذن فعل الأمر يبنى على السكون إلا إذا كان آخره حرف علة فإنه يبنى على أي شيء على حذف حرف العله إذن لو تعرب مثلا أضرب وما تقول مثلا أضرب زيدا مثلا وما تقول فعل أمر مبني على السكون الفاعل مجوبا تقديره أنت طيب مبني على السكون طيب اخشى ربك ها اخشى ربك من من يعرب نعم تفضل ها فعل اخشى فعل امر مبني على حذف حرف العله ما حرف العله الالف اخشى طيب اغز في سبيل الله ها وشنو حرف العله طيب وهكذا إذا أعد العبارة أمر نعم وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة وبناءه على السكون كضرب إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو وخشة وارمي نعم ونحو قوم وقوم وقومي فعلى حذف النون هل حذف النون لأن يبنى على ما يجز به مضارع لأنك تقول لن يقوم ولم يقوموا إذن استقول في الأمر قوما طيب من يعرف قوما قوما فعل أمر مبني على حذف النون طيب وين الفاعل اثنين ألف طيب قوموا مبني على أي شيء على حذف النون طيب نعم ومنه هلما في لغة تميم وهات وتعالى في الأصح نعم إذن هلما اختلف فيها العرب على لغتين احداها ان تلزم طريقه واحده ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسنده اليه فتقول هلما يا زيد وهلما يا زيدان وهلما يا زيدون، وبعضهم قال لا انما بحسب الضمائر المسنده اليها تقول هل امي هلما يا زيد وهلما يا زيدان وهلم يا زيدون وهلم يا هند وهنا أشار إلى هلم هات وتعال يعني على أن بعض العرب يقول إنها فعل أمر وبعضهم يقول لا ليست فعل أمر ولهذا قال في الأصح بعضهم يقول إنها اسم فعل أمر بعضهم يقول لا بل هي فعل أمر طيب ومضارع المضارع يحتاج إلى إطالة لعلنا ولا عشان نتهم الأفعال أكمل مضارع طيب يلا ومضارع ويعرف بلم وافتتاح هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بالزمن الحاضر أو المستقبل قال ويعرف بلم ذكر أجل علامات الفعل المضارع ما هو لم دخول لم عليه لأن الماضي ما تدخل عليه لم ما تقول لم قام لم جلس ولا تدخل على الأمر ولهذا الغز بعض الطلاب الأذكياء وسأل بعض المدرسين سؤالا يعني أحرجه كثيرا والمدرس قرر أن لم لا تدخل على الماضي فقال كتب بيت من عنده قال بس أنا قرأت أن بعض النحاة يقول وجوزوا دخول لم على المضي كلم سعى ولم دعى ولم رضي فقال يا ولدي ما مرت بهذه المسألة وبحثها طويلا قال ما وجدتها وإذا بالطالب قد ألفها من عنده وجوز دخول لم على الماضي واذكر احد الطلاب من اعرفهم اا يدرسهم مدرس ويكثر من قول هو من المدرسين الازهريين الفطاحله فكان يكثر من كلمه يبى هذه عند أخوان مصر يعني بقي كذا فاتى الطالب من الغد كتب على الصبورة وجائز في النحو قول يبى كالدمع من عين جمال انصبى اسمه جمال ولالضراءه إرفع ارفع اصاله كراسب ما قال كراسب كراسب في النحو لا محاله <تصفيق> ان هذا الطالب يغب كثيرا ولا فهم من النحو الا هذه يبى <تصفيق> نعم طيب اذا قال المضارع يعرف بلم نعم وافتتاحه بحرف من نايتو بحروف من حروف نايتو يعني جمع لك النون والالف والياء والتاء وبعضهم يقول انايتو يعني الفعل مضارع يبتدئ بأحد هذه الحروف مثل ما أيته ويش تقول النون نقوم طيب ها مثل قال نحو نحو نقوم نقوم نقوم لعيش للنون طيب أو وقوم وقوم ويقوم ويقوم وتقوم إذن ب بأحد هذه الحروف إما النون أو الهمزة أو الياء أو التاء طيب ويضم ويضم أوله إن كان, ماضي إن كان ماضيه رباعيا يدحرجوا ما ماضيه دحرج إذن إذا كان ماضيه رباعيا فإنك تضم أولا دحرج يدحرج نعم وأكرم يكرم نعم ويفتح في غيره كيضرب كي كي ويستخرج الثلاثي ضرب يضرب نعم ويسكن آخره معنون النسوة نحو يتربصنا وإلا أن يعفونا ويفتح معنون التوكيد المباشرة لفظاً أو تقديراً يسكن آخره يشير إلى أنه إيش إذا اتصلت به نون نسوة فإن آخره يسكن يتربص نا. طيب ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظاً أو تقديراً نحو لينبذن ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا, تتبع ولا تتبعاني ولا تتبعاني ولا تتبعاني لتبلونا فاما ترين ولا يصدنك لا حملنا ان شاء الله غدا نكمل الحديث عن المضارع طيب صلى الله الله عليه وسلم على النبي ان شاء